عند سدرة المنتهى عندها جنة المعوى قال بن سعدي وغيره سدرة المنتهى من أجل الأماكن طهرا بالسماء السابعة فالتقى عندها عظيمان طاهران هما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والملك المقرب جبرايل عليه السلام فالأماكن الطاهرة